ابو جهنم أنتم لها واردون لا, لا. فهمت يا محمد انت فهمت مسألا لا لهم يقولون يعني كل كل المعبودين في النار قالوا للنبي ذلك قال لهم نعم كل المعبودين في النار قالوا كل قال كل المعبودين في النار فقالوا طبي النصارى عبدوا أيسى ولهود عبدوا عزيرا نعم. وطائفة كذا عبد الملائكة إذن هؤلاء في النار ما دمت قلت بالعموم هؤلاء في النار هذا هو فنقول في السياق, في السياق ما يدل على أن هؤلاء لا يدخلون في هذه الحزوة نعم السلف يقيد بقول من عود وهو من وين من أقل. بس هذا الذي يريده طيب أنا أقول دقيق النظر تأتيكم الإجابة دقيق النظر جديد بس انا عايز اشاهد من الايه اشوفوا ماذا قال قال انكم وما تعبدون من دون الله حسب جن قال ما ما تعبدون وما في الغالب العقل فياخذ بذلك العقل يبقى اخذ بذلك عيسى وعيسى والملائكه لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقت لهم من الحسنى وهلاك عنها مبعدون وهذا أيضا التأكيد على ما قلنا الا الا الذين سبقت لهم من الحسنى ارادنا لهم السعادة ولهم الخلود في الجنان بجوار الرحمن هؤلاء او اولئك اولئك لشرف المكان وبعض مكانه لشرف المكان لبعض مكانه وشرف المكانه فعدون فالذين سبقت لهم في عنها مبعدون كعيفه كالملائكه كعزي أنبياء الله جل في, في الجنة بجوار الله جل فعلها أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وأزيد وأزيد كما قال الله جل فعلها وَإِذَ أُلْقُ مِنَا مَكَانًا دِلْكَ لا, ت... لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون يعني منقمون أنفس وتلزل أعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما لا عين على قلبي قال لا يحزنهم الفزع الاكبر فعبد بسال ولذلك وقال الحسن البصري الفزع الاكبر حين سحب الرجل من اهل النار إلى النار وقيل الفزع الاكبر حين ينادى يا اهل النار يشعبون انذرون يا أهل الجنة يشرعبون ونظرون فيقال أتعرفون هذا الموت فيقولنا نعم فيزبح بينهما وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وقال سعيد جبير الضحاك وأن تطبق عليه هنم بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه قال وتتلقهم الملائكة أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنؤون أهل الجنة بالجنة وبالسعادة وطبعا كما قلنا أن الملائكة قبلها تقول نجوت نجوت نجوت يندهشون وذلك لأن المرأة لو ترك لنفسه أو ترك الشهواتي أو ترك للأهواء أو ترك للدنيا لأهلكته ولكن الله جل في علاه يعصم من يشاء وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يبشرونهم يهنؤونهم بالنجاة وبالجنة هذا يومكم الذي كنتم تعدون واليوم الذي يوعد فيه المرء هو خلوده في الجنة هو يوم أن يأذن الله له بالخلود في الجنة وهذا أعظم أيام الإنسان أن الله تعالى يكتب له النجاة فيرضى عنه رضاء لا يغضب بعده قبل فيرضى عنهم ولا يغضب عليهم بعد ذلك أبدا ويكون الرضا, الرضا أبدا على التأبيد ولذلك أهل الجنان أمتعوا الناس في الجنة ولا, ولا موت خلود بلا موت اللهم ارزقنا الجنان يا رب العالمين ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وعصد السماء هنا السماوات ولأنها تفنى أيضا تفنى كما بيان الله جل في تتناثر النجوم, النجوم وتتبعثر يوم القيامة قال ويوم نطوي, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وهذه لأن الكون بأسري في, في, في كف الرحمن كحبة خالدان في يدي أحدكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال عماء خلف السجل هنا قال سدي السجل ملك يكتب أعمال العباد واللازم زائدة واللم زائدة هنا أي كطير السجل للكتب كقول راضف لكم ولم عند الزيادة عند الزيادة يكون فيها التأكيد قال ابن عباس ومجاهد وأكثر أهل التفسير السجل للصحيفة للصحيفة للكتب وهذه معناها لأجل ما كتب معناه كثير الصحيفة على مكتوبها والسجل اسمه مشتاق من المساجلة والمكاتبة والطي الدرجة الذي هو ضد النشر فهنا الله تعالى يبيننا عظيم ربوياته حين قال يوم نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده أي كما بدأناهم في بطون أماتهم حفاة عراط غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة حفاة عراط غرلا بل هم ما أنبتوا إلا بالماء فالله يأمر السماء أن تمطرى مطرا كالطل كالملي فينبتون منه من عجب الزنب ينبتون منه ثم يذهبون أرسالا إلى الله تلف علاء مهرولين ولقد جئتمونا سرادا كما خلقناكم أول مرة قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر الزبور جميع الكتب المنزلة والذكر وأم الكتاب فالذكر وأم الكتاب الذي عنده والمعنى من ذلك من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ وبعدهم عدى الزبور كتاب خاص بداود عليه السلام في قولي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من قبل الذكر لان ذكر هنا هو القرآن الذكر هنا هو القران كما قال الله تعالى ربنا الرحمن قال اننا نزلنا الذكر وان لولا حافظون فهكون هنا في قولي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الذكر هنا المقصود به القرآن فالزبور هنا الذي جاء قبل, قبل القرآن فيكون المعنى ولقد كتبنا في الزبور من قبل الذكر ويمنع الضاد كقوله كان وراءهم ملك يعني كان أمامهم ملك ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن أرضى رسوة عبادي الصالحون كتابنا في الزبورين بعد ذكر أن الأرض رسوها عبادها, عبادها الصالحون وهذه سنة كونه أن الأرض والأرض المقصود بها هنا الجنة أن الأرض يرسوها عبادها الصالحون والمقصود بها أول, أول عباد الله الصالحين دخولا هم أهل الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تعالى الحمد للصدقان وعده ورثنا الأرض نتبعو من الجنة حيث نشار وقيل امر في الدنيا في قوله جاء على اقضى الثمن في الجو بعد ذلك ان اقدر الكفر يفتحوها اهل الاسلام عزا وتمكينا واظهارا بدينهم بان الله قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله مكتوب لهنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر أن الأرض هرسوا عبادها الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يعني في هذا القرآن لبلاغا وصولا للبغية أي من اتبع القرآن وهدي القرآن وتعليم القرآن وعمل بها وطبقها وصل إلى ما كان يرجوه من الثواب وقد قال بعض المعامل أيضا في معنى قوله جل في علا إن في هذا لبلاغا لكفاية لقوم العابدين والحق التمسك بكتاب الله كفاية ولذلك عمر قال بيننا كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكد فيكم أن تمسك ما أنت ما تكتم به لن تظل بعد أبدا كتاب الله وسنتي قل إنما يوحى إليه إنما إلهكم لهم واحد قال الله تعالى وقد كتابنا في الزبور بعد ذكر أن الأرض يارثوها عبادها الصالحون وهذه فيها سنة كونية أن الله تعالى يجعل لأهل, لأهل الإيمان والتوحيد الغلب على أهل الكفران وإن ضاقت الصبر وإن ضعفت الأسباب وإن تمكن الأعداء وينفتحت عليهم الدنيا بحسفيرها فإن الله يجعل مخرجا وفرجا له الإيمان ويجعلهم الغلبة ويجعل لهم الغلبة كما قال تعالى ونريد أن نمنع الذين استضعفوا قال ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقربنا في الزبور بعد ذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون وهذا ايضا كما قال النبي صلى وسلم قال بدا الاسلام غريبا سعود غريبا فطوبى فطوبى للغرباء فسعود كما بدأ فطوبى الغرباء قال من الغرباء صلى الله قال الذي الذين يصلحونها ما افسد الناس من سنتي الذين ما افسد الناس من سنتي فهنا إناطة التمليك بالصلاح والصلاح أصله التمسك بكتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين كفاية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهنا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قد, قد يكون عمو عاما عموما عمو لراضي عمو عمو بخصوص لأنه رحمة للمؤمنين خاصة قال ابن عباس هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن فمن آمن كان رحمة الله في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن فهو رحمة الله في الدنيا بتأخير العذاب عنه ورفع المسخ والخصف والاستقصال عنهم فقال ابن عباس سلم إنما أنا رحمة مهداء إنما أنا رحمة مهداء مهدا. طيب. نقف عند هذه الآية وأن النبيه هو رحمة للعالمين ورحمة الله سلام معروفة في شفقته وهو يبعو قومه لا ينهار صباحا مساء يريد بلهم النجاة ويريد لهم النجاة لكنهم أساء وتعدى وتغوبه فأخذ المؤمنين منهم فكانوا سادة للناس أشواء المصنبطة اسياق من المفسرات قال السيد الاولى من المفسرات عظيم ربوبية إلهنا لفعلها في طيس في جلم الكتب العالم يكفيه إشارة الدليل والجاهل لا يكفيه كل الأذبة نعم نو فيا سياد سطولو